ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته قد وقع أجره على wa amb بي كان فينا كان غلامكم مدعو منا مَا كَانَ لِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتًا مُنْفَاعَةً أخرى لن يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وأنكعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا أفضل لِتَحْتَقُمُوا وَخُذُوا حِذْرَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِكُلِّ كَانَ فِي قائما ؤمنتم فاقيم الصلاه ان صلاتكم كان عن اليمين كتابا منكم